بسم الله ما هو تعريف التوكيد لغة الصلاح؟ نعم التوكيد في اللغة التقوى تقول أكدت شيء أي قويته ومنه قول تعالى ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها تقويتها إن دمًا نعم في الصلاح ينقسم إلى قسمين التوكيد لفظي وتوكيد معنوي فما هو تعريف التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه جاء زيد زيد جاء جاء زيد لا لا نعم نعم هذا توكيد لفظي لأن فيه إعادة اللفظ بعينه وكذلك أيضا إذا كان بمرادفه جاء حضر زيد نعم جير وكذلك جلس قعد زيد فهذا أيضا من باب التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي إما أن يكون باللفظ نفسه وإما أن يكون بالمرادف وكلهم من باب التوكيد اللفظي والمرادف كما تقدم معكم ضابطه أنه يختلف معه في اللفظ ويتفق معه في المعنى يختلف مع المؤكد في اللفظ ويتفق معه في المعنى يكون المعنى واحدة والتوكيد المعنوي نعم أحسنت هو تابع يقصد به رفع احتمال غير الظاهر أو غير إرادة الظاهر أحسنت مثال ذلك جاء الأمير فإن هذا ربما احتمل أنه يقصد جاء رسول الأمير فيؤتى بالتوكيد لرفع احتمال غير الظاهر فتقول جاء الأمير نفسه فما بقي إن الظاهر هو المقصود جاء الأمير نعم على ما يقولون هذا من أساليب النغة وليس بمجاز أن العرب ربما تقول جاء الأمير ويعنون بذلك رسول الأمير أو كتاب الأمير فمن أسانيبهم هذا الذي سمعت أنهم يطلقون الشيء ويريدون غير ظاهره فيلت بالتوكيد يرفع هذا الاحتمال جاء الأمير نفسه وإلا إذا قيل جاء الأمير هذا هو الأصل الأصل هو الظاهر إلا بقرينة تحيل عن الظاهر وإلا الأصل إذا أطلقت الأنفاض فالمقصود ظاهرها ما حكم التوكيد التوكيد ما حكمه نعم تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه أحسن لماذا لم يقل وجزمه وإنما قال وخفضه ونصبه ورفعه ولم يقل أيضا في جزمه تفضل هم طعا صوتك يا ربي ما أسمعه من الذي يجيب له هو هذا لا هذا هذا. نعم أحسنتم لأنه أراد التوكيد المعنوي والتوكيد المعنوي لا يكون إلا بالأسماء التي ستذكر فلا ليس فيها جزم الأسماء. أحسنتم لأنه أراد التوكيد المعنوي فذكر بهذا الباب التوكيد المعنوي في حسب ولم يذكر لفظ حتى يقول وجزمه وإنما ذكر المعنوي لذلك لم يحتاج لأن يقول وجزمه. لأن التوكيد المعنى يكون في الأسماء ولا يكون في الأفعال. وتعريفه لماذا اقتصر على التعريف ولم يقل وتنكيره؟ لأن الفاضل التوكيد لا تكون إلا معارف لا تكون إلا معارف فلا يؤكد بها النكرات. فلذلك اقتصر على قوله وتعريفه لأن الفاضل التوكيد معارف فلا يؤكد بها النكرات. أحسن قال رحمه الله ويكون بألفاظ بسم الله قال رحمه الله ويكون بألفاظ معلومة أي عند العرب أو عند النحا يكون بألفاظ معلومة لا يقاس عليها يقتصر عليها فقط وهذا سهل على الطالب أن يكون الشيء بألفاظ معلومة بخلاف الشيء الذي لا يعلم ربما يعسر ربما يعسر عليه لكن ألفاظ التوكيد معلومة عند العرب ومعلومة أيضا كذلك عند النحاة ذكر المصنف منها هنا سبعة سبعة ألفاظ ذكر سبعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد وما بقي معكم إلا شيء يسير تتممه المتممة تتممه إن شاء الله المتممة فأنت تركز على هذه الألفاظ التي ذكرت في هذا المتن المختصر الطيب فهو جمع أشياء كثيرا ما يتعلق بلغة العرب على صغر حجمه إلا أن فيه خيرا كثيرا مما يتعلق بالنحو وعلم النحو فهذه الألفاظ معلومة عند النحاء أي أنه لا يقاس عليها يقتصر عليها فقط فلا تاتي بألفاظ أخرى من نفسك هذا لا يصلح لأن التوكيد عند العرب أو عند النحاء لا يكون إلا بهذه الألفاظ التي ذكروها فلا يزاد عليها قال هل التوكيد في الجمل؟ نعم التوكيد النفطي يأتي في الجمل يأتي في الأسماء ويأتي في الأفعال ويأتي في الحروف ويأتي في الجمل سواء كانت الفعلية أو الإسمية ويأتي إن شاء الله جاء جاء تقول مثلا جاء زيد جاء زيد هذا التوكيد في الجملة جاء زيد جاء زيد هذا التوقيت في من اسم يسمي الجملة في الجملة الجملة الأولى والجملة الثانية وكذلك أيضا الاسمية زيد قائم زيد قائم يا من لست أغناه ولا في البعد أنساه لك الله لك الله هذا أيضا من توكيد الجمل فالحاصل أن التوكيد اللفظي يأتي فيما ذكر في الحروف وفي الأفعال وفي الأسماء وفي الجمل الإسمية والفعلية ونحن بصدد الكلام على التوكيد المعنوي فالتوكيد المعنوي كما سمعت الفاظه معلومه. فقال رحمه الله ويكون بألفاظ معلومه. قلنا عند العرب أو عند النحاء وذكر منها سبعة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم أجمعين هذه أنفاض التوكيد التي ذكرها رحمه الله تعالى فالتوكيد المعنوي يكون بالنفس والعين والمقصود بالنفس والعين أي الذات جاء زيد نفسه أي ذاته جاء زيد عينه أي ذاته وليس المقصود بالعين العين الجالحة أو النفس المعلومة التي هي الدم التي هي الدم فإذا قلت سبقت زيدا نفسه أي دمه هذا ليس من هذا الباب ليس ما نحن فيه وإنما المقصود بالنفس هنا أي الذات تقول جاء زيد النفسه أي ذاته أي ذاته ليس غيره الذي جاء وإنما هو ذاته نفسه الذي جاء فالمقصود بالنفس هنا الذات أي ذات شيء وكذلك العين ليس المقصود هذه العين الجارحة فإذا قلت فقأت زيدا عينه وأردت الجارحة هذا بدل هذا بدل وليس بتوكيد لأنك أردت الجارحة فقأت زيدا عينه أي هذه الجارحة فهم باب البدل سيأتي معنا لكن المقصود بالنفس هنا والعين أي الذات فتقول جاء زيد النفس أي ذاته وليس غير كتابه ولا رسوله وكذلك جاء زيد عينه أيضا أي شيء ذات نفس هذه العين واضح فهذا هو الذي يكون باب التوكيد النفس العين مراد بهما الذات ويشترط فيهما أن يتصل بهما ضمير يعود على المؤكد أن يتصل بهما ضمير بهما ضمير يعود على المؤكد ويكون مطابقا له فرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا فلا من هذا في النفس والعين أن يتصل بهما ضمير يعود على المؤكد ويكون مطابقا له أي للمؤكد في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع وفي التذكير والتأنيف فتقول جاء زيد نفسه هذا اتصل بضمير أو لم يتصل بضمير طابقه في الإفراد كما ترى وجاءت هند نفسها جاءت هند نفسها هل تقول نفسه جاءت هند نفسه يصلح هذا ما لا بد من مطابقة في التذكير والتأنيف وأيضاً تقول مثلا جاء الزيدان أنفسهما جاء الزيدان أنفسهما لا بد من مطابقة في التذكير والتأنيث والتثنية والإفراد وأيضاً جاء الزيدون أنفسهم جاءت الهندات أنفسهن فلا بد من هذا من مطابقة في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية وفي الجمع فهذا هو بالنسبة للتوكيد بالنفس والعين أن يتصل بهما ضمير عود على المؤكد ويكون مطابقا له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فإن أكّت المفرد كانت النفس بلفظ المفرد جاء زيد نفسه. إن أكّت المفرد كانت النفس والعين بلفظ المفرد جاء زيد نفسه. نفس المفرد ليس كذلك. تقوم بنافذ المفر، وإن أكَّت المثنى أو الجمع جمعتهما على وزن أفعل على أفعل، وتضيفهما إلى ضمير طابق، فتقول جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم، إذا أكَّت المثنى أو الجمع جمعت النفس والعين على أفعل على أنفس على أعين، إذا أكَّت المثنى قلت أنفس وأعين. وكذلك عند الجمع قلت أعين وأنفس وتضيفها إلى ضمير يطابق المثنى فتقول جاء الزيدان أنفسهما جاء الزيدون أنفسهم واضح. هذا هو الأفصح بكلام العرب. أما جاء الزيدان نفسهما جاء الزيدان نفسهما أو جاء الزيدان نفسهما هذا موجود لكنه قليل إن وجد. قليل جدا والأفصح منه أنك تاتي بأفعل أنفس وأعين، فتقول جاء زيدان أنفسهما، جاء زيدان أعينهما، جاء زيدون أنفسهم، جاء زيدون أعينهم، فهذا أحسن في الاستعمال. أنك تقول أعين وأنفس، عند التثنى وعند إيش؟ عند توكيد المثنى وعند توكيد الجمع. هذا واضح. وهل يجوز جاء زيدان نفسهما؟ هذا جائز. جاء زيدان نفسهم تبقي النفس على ما هي عليه وتاتي بضمير التثنية او تبقي النفس على ما هي عليه وتاتي بضمير الجمع جاء الزيدون نفسهم جاء زيدون نفسهم هل هذا جائز لكن احسن منه انفس عند التثنية وعند الجمع عند توكيد المثنى وعند توكيد الجمع انك تقول انفس وتضيفه الى الضمير الذي يطابق انفسهما عند التثنية وأنفسهم عند الجمع جمع الذكور وعند جمع الإناث جاءت الهندان أو جاءت الهندات أنفسهن عند جمع الإناث جاءت الهندات أنفسهن انتهينا من النفس والعين والخلاصة فيهما أن المراد بهما في التوكيد الذات المراد بهما في التوكيد الذات واضح ويشترط فيهما فيهما أن يضاف إلى ضمير يطابق المؤكد أن يضاف إلى ضمير يطابق المؤكد وإذا أكدنا المفرد بهما نبقيه معنى إفرادهما وإذا أكدنا المثنى أو الجمع نجمعهما على أنفس وأعين على أنفس وأعين فنقول جاء الزيدان أنفسهما وجاء الزيدون أنفسهم خلاصة هذه واضحة ننتقل إلى غيرها قال وكل أيضاً كل من الفاعل التوكيد جاء القوم كلهم جاءت القبيلة كلها جاء الجيش كله فهو أيضاً يضاف نضمير يطابق المؤكد فتقول جاء الجيش كله جاءت القبيلة كلها وجاء القوم كلهم جاء القوم كلهم فلا بد من إضافته أيضاً لفظ كل في التوكيد إلى ضمير يعود على المؤكد هو يؤتى بها لرفع احتمال إرادة الخصوص يؤتى بها لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم فأنت ترفع هذا الشيء الخاص ربما إذا قال الشخص جاء القوم يظن أنه بعضيش القوم فتاتي بكل فترفع هذا الاحتمال وتقدم معكم هذا تقدم لكن المقصود هنا أن كل من ألفاظ التوكيد المعلومة عند العرب أو عند النحات تستعمل في التوكيد، فتقول جاء القوم كلهم من يعلم هذا جاء فعل الماضي ما بين على الفتح أحسنت نعم والقوم فاعل مرفوع لام تربيع ضم الظاهر على آخره وكل كلهم توكيد وتوكيد المرفوع مرفوع مثله أحسنت وهو توكيد معنوي وكل مضاف والها مضاف إليه والميم علامة الجمع فسجد الملائكة كلهم أجمعون سجد في علماء ما بنع الفتح أحسنت لا محل له العراب الملائكة فاعل مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره وكل توكيد للملائكة معنوي نعم مرفوع مثل المؤكد لأن التوكيد تابع للمؤكد في عرابه كل مضاف مضافلها مضافلية وأجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون أجمعون أيضا توكيد آخر للملائكة مرفوع لم ترفعي الواو لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم أحسنت طيب قال وأجمع وأجمع غالبا يؤت بها في التوكيد بعد كل هذا هو الغالب أنه يؤت بها في التوكيد بعد كل كما رأي في الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا هو الغالب جاء الزيدون كلهم أجمعون هذا الغالب لكن ربما يؤت بأجمع من غير أن تسبق بكل كما في قوله عليه الصلاة والسلام فله سلبه أجمع فله سلبه أجمع فأجمعه هنا توكيد للسلب أي كله ما له كل السلب الذي يجده عن القتيل الذي يقتله وعليه بينه يأخذ جميع السلب الذي معه من سلاح ومن ثياب إن كانت جميلة استعق أن تأخذ وغير ذلك ومن لامة الحرب إن كانت عليه فله سلبه أجمع فربما أكد بأجمع من غير أن تسوق بكل وهذا قليل وجائز قليل وجائزه لا يقال أنه ممنوع، فقد جاءت السنة بذلك، وأيضا جاء القرآن بهذا. هل أجمع أكذب بها استقلالا من غير أن تسبق بكل لا غوينهم أجمعين؟ عندما الاعراب لا أجمعين. نعم. طيب لا ما قام جواب القسم غوين في المضارح مبني على الفتح لصاليه. بنون التوكيد والها مفعول به والفاعل ضمير صغير هو أنا لغوينهم أجمعين باسمه أنا ليس لكن مقدر تقديره أنا تفضل أجمعين توكيد أحسنته توكيد المنصوب منصوب توكيد للها لغوينهم توكيد للها وأجمعين منصوب علامة نصبين يا لأنه جمع ذكرسان وتشاهد أجمعين أكيدا بها من غير أن تسبق بكل وأن أكثر أنه يؤت بها بعد إيش بعد كل ولو شاء لهداكم أجمعين ما تفضل ولو شاء لهداكم أجمعين بس أجمعين هداكم هدف ماض والكاف مفعول به الفعل ضمير استقديره هو وأجمعين توكيد أحسنتا للها توكيد للكاف المنص... لهذاكم توكيد للكاف الكاف مفعول به منصوب وتوكيد المنصوب منصوب مثله وعلامة رسمه اليالي أنه جمع ذكر سالموا من ذلك إن جهنم لموعدهم أجمعين لكن هذا مجرور هنا. وإن جهنم لموعدهم أجمعين فالحاصل أن أجمع من ألفاظ التوكيد وهي تفيد الإحاطة مثل الكل والشمول تفيد الإحاطة والشمول مثل الكل أي العموم كل من ألفاظ العموم وأجمع أيضا من ألفاظ العموم لا يخرج بعد ذلك عند الإتام بها شيء مما تقدم جاء القوم أجمعون أي كلهم مثل كل تماما في المعنى فهي من ألفاظ التوكيد وغالبا يؤكد بها بعده بعد كل فسجد الملائكة كلهم أجمعون جاء زيدون كلهم أجمعون وقد يؤكد بها من غير أن تسبق بكل كما رأيت في هذه الأدلة ومنها ما في السنة فله سلبه أجمعه أي كله له سلب كله أجمعه نبي معنى قالوا وتوابع أجمع أيضا هناك توابع لأجمع يؤكد بها هي مذكورة عندكم نعمل في النسقر ما هي موجودة عندكم موجودة يا أخوان وهي أكتع وأبتع طيب نقرأها على ما في النسقر عندي وهي وتوابع أجمع فقط قال وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع هذه هي توابع أجمع هذه الثلاث الألفاظ أكتع وأبتع وأبصع وسمي توابع لأجمع لأنها إذا جاء بها مع أجمع تكون تابع لها لا تكون متقدمة عليها إذا جاء بها في التوكيد إذا اجتمعت مع أجمع في التوكيد فإنها تقع بعدها وتأتي بعدها ولا تسبقها فلذلك سميت بتوابع أجمع لأنه إذا اجتمعت مع أجمع جاء بها بعدها تابع لها فيقال مثلا جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون جاء القوم أجمعون أقطعون أبتعون أبصعون فهذه توابع أجمع فيل لها توابع أجمع لأنه يؤتى بها عند الاجتماع بأجمع بعد إيش بعد أجمع عند الاجتماع بأجمع يؤتى بها بعد أجمع فقيل لها توابع أجمع لن تأتي بعدها فإذا اجتمعت مع أجمع قلت ما سمعته جاء القوم أجمعون أقطعون أبتعون أبصعون فمن يعرف هذا المثال؟ جاء القوم أجمعون، اقتعون، ابتاعون، أبصعون. شافع الماضي أحسنته. نعم، القوم فاعل. مرفوع لام ترفعي ضم الظاهرة. نعم، ضم الظاهرة على أخره. أجمعون توكيد أول للقوم مرفوع لام ترفعي الواو أحسنته. ما يشترط أن يكون إذا كانت التوكيد بالضمة المؤكد بالض إذا كان المؤكد بالضمة التوكيد يكون بالضمة لا قد يختلفان في الإعراب قد يختلفان في الإعراب أحدهم بحركة والآخر بإش بحرف ما فيه مانع أجمعون توكيد أول أحسن تمر بعلم درب علاوة إنه جمع ذكر سالم وأقطعون توكيد ثالث وأبتاعون توكيد ثالث وأبصعون توكيد رابع وكلها مرفوعة ولم ترفيها الواو فلا بس أن تزيد بالتوكيد ما في مانع ما في مانع ليس بشرط أنك تقتصر على واحد من هذه الألفاظ فحسب فلك أن تزيد جاء زيد نفسه عينه جاء زيد نفسه عينه تزيد لفظا آخر في التوكيد وكذلك أيضا ما ذكر جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون أبتعون لا مانع من ذلك أنك تاتي بأكثر من توكيد بأجل تقرير هذا الأمر ما في مانع لكن أكتعون أبصعون هذه الغالب ما يستعملها الناس فلا بأس أن تستعمل لا بأس أن تستعملني إحياء اللغة ما فيه مانع أن الشخص يأتي بها وقد جاءت بها العرب وتكلمت بها العرب إذا بكيت أو بكيت وقبلتني أربعة إذا ظلمت الدهر أبكي أجمعا لكن فيه أكتع هذا أجمع وفيه شاهد على أكتع بس ما استحضروا الآن والذكروا شواهد على أكتع وأما أبصعنا احتاج أن ينظر موجود أكيد له شاهد لكن موجود الآن أجمع وكذلك أكتع ذكر له هذا فالحاصل يقوم من درسنا اليوم أن التوكيد يكون بألفاظ معلومة عند العرب أو عند النحاء ذكر منها هنا سبعة الفاظ وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع كم هي ثلاثة في كل المجموع سبعة ذكر سبعة من الفاظ أو سبعة من الفاظ التوكيد بقي سات معكم إن شاء الله الفاظ أخرى الكلام عليها هناك قال تقول قام زيد نفسه أنت يا أخي قام زيد نفسه عرب قام زيد نفسه نغراه مثل المصنف قام في علماء زيد نفسه فاعل أحسنت مرفوع لم ترفع ضم الظاهر على آخر ونفسه أنت الآن في باب باب التوكيد نفسه توكيد أحسنت لزيد توكيد المرفوع مرفوع علامة رفع ضم الظاهر على آخر ونفس مضاف والها مضاف إليه ماذا اشترط اشترط في النفس وفي العين ماذا اشترط في النفس والعين موجود عنده ان يضاف الى ان تضاف الى ضمير يطابق المؤكد احسنت قال ورأيت القوم كلهم تفضل نعرب مثل المصنف ونمشي ان شاء الله نعم رأيت فعل وعراة فعل ما ضمن عسكون والتاظم المتصل مبنع الضفحي على رفع فعل والقوم مفعول به أحسن وكلهم توكيد وتوكيد المنصوب منصوب مثله علامة الرسمل فتح الظاهر على أخره والقوم مضاف وهم مضاف إليه الميم علامة الجمع والشاهد التوكيد بكل وهنا تبع المؤكد أو تبع التوكيد المؤكد في في إعرابه تبعه في إعرابه لأنه منصوب فنصبه قالوا ومررت بالقوم كلهم مجمعين انت عربت تفضل انت يا أخي انت, انت؟ قلنا نعم اشعر في غيرك هناك تفضل مررت في عنفا احسن دمرا في عنماض والتاظ من مدسل محلي رفع فاعل أه أحسنته وكلهم توكيد وتوكيد المجرور مجرور مثله على مجري الكسرة كل مضاف لها مضاف إليه والميم علامة الجمع وأجمعين توكيد آخر أحسنته ولما معنى أقطع وابتاع وصع أقطع قالوا أنت قطع الجلد هيدا اجتمع وأبتع وأبتع من اجتماع أظن العرق اجتماع العرق ذكروا معانيها ذكروا معانيها وكذلك أبصع قريبة منها والحاصل منها كلها بمعنى كل بمعنى أجمع أي تفيد الإحاطة وإيش والشمول تفيد الكلية والعموم والإحاطة والشمول كلها بمعنى واحد فهذه معناها أي أنها تفيد ما ذكره إلهنا سبحانه وتعالى إلهنا أن تستوحي ركبتيني